وَالنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ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 سَ رَبُّهُ إ قَللَقَ كُ أَّ بَدِلَهُ أأَزْواجًا خَيرَم كُن مُسلم مُسلماتٍ, مسلمات مُؤمنِنَاتٍقالَالتَاتٍ تَ عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا قووا فَ وَهلكُم الن رَ وَقُودُهن صُال الحَجَار عَلَيهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظُ شِدد قو فُسَكُمْ وَأَهلكُم النرا نَا تُهَنَّاسُ وَالْحِجَارُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ إِلَى ضِشْدَ نْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ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 الذين آمنوا توبوا إلى الله توبه نصوحا لعل ربكم يتوب عليكم توبوا الى الله توبه نصوحا لعل ربكم عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ عَسَى رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُم جنات تجري من تحتها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 يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ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 جَنَّتِ وَنَجِّينَا مِن فِرْعَوْنَ وَنَجِّينَا مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّينَا الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ من روحنا انا فخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين